وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما مع مجالس الإيمان ومجالس صحيح مسلم نسأل الله للفعلاء أن يثبت لنا هذا الخير ما أبدا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا من وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ذلك بين الناس نتم ما كان من أمس في الكلام على الأصول الفارقه بين أهل السنه وبين المعتزلة المارقة تكلمنا بأن المسألة عزيزة في هذا الباب لا بد أن نتقنها لا سيما أن الاعتزال قد اطل برأسه على هذه الأمة الاعتزال الحديث الجديد والكلام على الأصول الثابتة الآن نحن نراجع الاخوه على الأصول الثابتة سبحان ربي العظيم هذه كانت أصولا راسخة ثابتة لا تتزعزع ولا تتزلزل ولا تتحرك الآن نحن نراجعها حتى يعني تثبت كما كانت الكلام على شروط الردة خلنا الإسلام والبلوغ على الراجح الصحيح عند أهل العلم خلاف الاحناف الشرط الثالث العقل استكمالا للكلام على شروط الردة الشرط الثالث, الشرط الثالث العقل الشرط الثالث العقل وأصل ذلك بأن العقل مناط التكليف أصل ذلك الكتاب والسنة وأن الله جعل لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والمجنون لا يكلف لأنه لا يسعه أن يفهم ما يكلف به وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في السنن أنه قد رفع القلم عن ثلاث وذكر منها والمجنون حتى حتى والمجنون حتى يفِق وهذا باتفاق عند العلماء أن المجنون لا ردة له المجنون لا ردة له والحق بأنه يلحق به من سلب الجن إرادته أو تسلط الجن على على عقله وقد يكون قد وقد قد يكون لأن الجن يتسلط على البدن وقد يتسلط على عقله فإذا تسلط على عقله فلم يتصرف باختياره فلا يقع منه الكفر ولا الردة الردة لا تكون محسوبة عليه ثم السكران السكران أيضا عقله قد ذهب لكن السكران عقله قد ذهب بفعله السكران عقله لما ذهب لزق الله خير عقله لما ذهب ذهب بفعله فهل تقع منه الردة أم لا وقع خلاف العلماء وقع خلاف العلماء في مسألة وقوع الردة منه أم لا فأما الجمهور يرون وقوع الردة منه المسألة مفرعة طبعا على مسائل كثيرة جدا في مسألة هل السكران مكلف أم لا فالجماهير يرون أنه مكلف لأنه قد أذهب عقله بإرادته فيتحمل المسؤولية في هذا الباب فهم يرون بأن السكران الجمهور يرون أن السكران ردته تقع منه واستدل على ذلك ما قلنا بالأثر وبالنظر أما بالأثر فقول النبي صلى الله عليه قول للصحابة وهذا يعتبر إجماع سكوتي من الصحابة أنه لما استشار عمر الخطاب الصحابة في مسألة جلد الشارب الذي يشرب الخمر وأن الذي يشرب الخمر كثر في الناس شرب الخمر فقالوا إذا شرب الخمر هذه. وإذا هذية افترى وحد المفترى ثمانون وقالوا إذا شرب هذية طب إذا شرب أولا قبل هذيا التقدير بقى إذا شرب ذهب عقله صحيح ولا لا قالوا هذية وإذا هذية افترى فاعتمد الافتراء الذي يقع منه حال تكونه مخمورا فقالوا يعتد به وعليه أن يعني أن يجرده ثمانين جلد أن يجرده ثمانين جلد جلد. فهذا منهم دلالة على الاعتداد بأفعال السكران وأنه يعتد بها وأنها يؤخذ بها في العقود وفي غيرها فقالوا ردة تقع وهذا قول للشفعية قول الملكية وقول للشفعية وقول أحد قولي الشفعية ورؤيا أحمد قالوا بأن الردة تقع من السكران كما قلنا هذا قول الجماهير من أهل العلم القول الثاني وهو قول الموزني من الشفعية وأيضا القول الشاء الثاني للشفعية في مسألة الرد وارواية أيضا عن احمد وهو قول الأحناف أصالة بأن السكران لا تقع منه رد السكران لا تقع منه رد لأمور كثيرة دليل خاص في الباب نرجئه والادله العامه بأن قول لا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والذي لا عقل له لا وسع له وأيضا فإنهم قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث قال وح عن المجنون حتى يفيق والمجنون لأنه إيش؟ والمجنون لأنه ذهب عقله فإذا ذهب عقل المجنون إذا لا يؤاخذ على ذلك لا سيما اننا قال إلا من اكره وقلبه مطوع انه بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره ولا يشرح أحد بالكفر صدرا إلا إذا كان قد أراد ذلك إلا إذا كان مريدا فالحق أن نقول أن السكران لا يقع منه هذا على قول كما قلنا المحققين من الشافعيه وروايا عن أحمد وهو اصلا قول من قول الأحناف وهذا الدليل ودليل الثاني رفع القامة عن ثلاث إلى آخر الدليل الخاص في هذا الباب الذي يفصل في النزاع بأن السكران لا تقع منه الردة بأن علي بن أبي طالب طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل على فاطمة رضي الله عنها وأرضها أن يأتيها بمهريها وهو كان قد جهز شارفا أو شارفين إبل عظيمة للوليمة فذهب ليأتي بشارفه فورد حمزة رضي الله ارضاه تغنى الجاريه وكان حمزة يشرب الخمر وكان يشربها انهارا وهذا قبل إيش؟ قبل تحريم الخمر فشرب الخمر فلما شرب ثمن فاشتد الأمر عليه فدات الجاريه تغني بشداعة حمزه وقوه حمزه فأخذ حمزه السيف وضرب الشارف قسمه نصفين واخرج كبده ايش واكله جاء علينا بطالب دموع تنزل ولا يستطيع أن يتحرك فذهب الى وسلم فقال شريفي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مهرولا مع علي بن ابي طالب فدخل فنظر الى حمزه قال ما فعلت يا حمزه فقال حمزه من انتم ما انتم الا عبيد ابائي هذا كلام لو يقدم سلم يكفر فيه الانسان إنسان لو قال هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم حاله كونه يقظا يكفر بذلك وهو تكلم بكلمه الرؤى الكفر ولم يؤخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه تراجع انه ثمل أو إنه مخمور تراجع تراجع فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتركه ورحل فلو كان كافرا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه دلالة واضحة جدا فاصلة في النزاع بأن السكران لا تقع منه الردة السكران لا تقع منه ردة طبعا الأصل في هذا بأن السكران أيضا لا يقع منه إيش لا يقع منه الطلاق ولا يقع منه التصرفات الأخرى هذه بالنسبة للكلام على شروط الردة تبقى لنا مسألة متعلقة بمسألة الردة التي اقاموا الدنيا عليها ولم يقعدوها وحركوا الثوابت ولا تتحرك والله لو الدنيا باسرها اجتمعت على تحركها لا تتحرك هي رصخة في قلوب أهل الإيمان وأهل الإسلام وإن زللنا وإن تعدينا وإن وقعت منا المعاصي لكن الله رب قد ثبت لنا هذه الثوابت لا تزعزع ولا تتحرك بحال من الأحوال استتابه المرتد هذا قول ايضا أصل في من أصول الاعتقاد أهل السنة الجماعة هل يستتاب المرتد ام لا إذا خرج قلنا بأن أفضل ما يمكن أن يأتي به المرء من الكبائر هو إيش أن يرتد عن الدين وقلنا أن أشد ألوان المحاربة لدين الله هو الارتداد وهذا الذي استخدمه ألعن أهل الأرض اليهود آمنوا ورهى النهاري وكفروا اخيرا هم يريدون ذلك التلاعب يعني حتى يسال الناس يقولون لا وجدنا ان هذا الدين ليس بدين الحق وهذا كامل المشهور فالغرض المقصود بان هذا من باب التلاعب بدين الله لله في علاه ولا يمكن أن يسمح أن يتلاعب بالدين الحق الذي قال الله فيه دل في ولا انه ارتضاه لنا وارتضاه إبراهيم وسمانا المسلمين عليه السلام لذلك لما تنازع اليهود والنصارى على إبراهيم قال الله ردا عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن اولى هذا هو تفضيل لنا إن اولى, إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي وعيش والذين أمامه وسماهم من المؤمنين فالغرض المقصود بأن الردة من أشد ألوان المحاربة لدين الله دال في وما ومع ذلك هل يستتاب او لا يستتاب على قولين اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الأول, أنه لا يست... القول الأول أنه يستتاب وهذا القول قول الحنفية وهو قول الأحناف والملكية وهو رواية عن الشافعي ورواية على أحمد رواية عن الشفع ورواية وقول اسف قول احد قولي احمد أحد, احد قولي الشافعي والروايه عن احمد بانه يستتاب طبعا هؤلاء يعتمدون جميعا على ايش على الادله العامه ولا الدله الخاصه الادله العامه في قول الله علوا وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون وأيضا قول داله في علاء ثم تاب الله عليه من وايضا قول الله جل في علاه إلا من تاب وامن وعمل عملا صارحا فهو يفتح الباب للتوبه لا سيما وأن هذا هو الأصل الأصل رحمة الله على سبقت غضبه سبحانه جل في علاه كما قال النبي صلى الله كتابا عنده فوق العرش فهو, فهو فوق, عرش فوق العرش رحمتي غلبت غضبي رحمتي غلبت غضبي وعندهم أدلة خاصة في هذا الباب بأن يعني في الموطأ أن رجلا قد يعني قادم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاء من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فسأل فأخبره عن رجل يعني قد ارتد عن دين الله فقتله أبي موسى الأشعري فتبرع عمر الخطاب من ذلك. قال هل له بستموه ثلاث أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا. فيعني ترك تموه يموت، فيتوب الله عليه. وسددله أيضا عن عثمان وغير عثمان. أثار جاءت عن الصحابة عن عمر الخطاب جاءت عن علي جاءت عن جاءت عن عثمان بن عفان على الاستتابة بثلاثة أيام. الاستتابة بثلاثة أيام. وفي في الباهقي في السور الكبرى بإسناد عن سليمان ابن موسى قال كان عثمان بن عفان يدعو المرتد ثلاثا. فإن رجع وإلا قتله أما القول الثاني وهو القول قول المحقين وهو القول الأقوى عند أهل العلم أنهم قالوا لا تابت للمرتد المرتد لا استتابة له واستدلوا على ذلك بعموم الادله في قول النبي وسلم من بدل دينه فاقتلوا الفاء للتغ... للتراخي صح للسرعة والتقي قال من بدل دينه فاقتلو واستدلوا على ذلك بأن هذا فهم الصحابة في التطبيق العملي ونحن نقول الحديث نفهمه أشد من من من الصحابة رضون الله عليهم أشد ما, ما نفهمه أو أعظم ما نفهمه نفهمه من, من؟ صحاب هم أعظم ناس تفسيره وهذا تفسير بالطريقة العملية أبو موسى الشعري بعثه وسلم قاضيا معلما لليمن ثم بعث بعده من معادا رضي الله عنه أرضه وقالت طوع ولا تختارفها بشرها ولا تنفرها يسرها ولا تعسرها فجاء فلما جاء ألقى إليه وسادته أبو موسى الشعري يعلم فضله وطبعا معاذ أفضل معاذ أعلم معاذ يأ... كما قال وسلم يأتي يوم القيامة يعني يتقدم الناس أو العلماء برمية, برمية حجر فقال أبو موسى والله... فقال معاذ من هذا قال هذا يهودي كان قد دخل الإسلام وارتد قال والله لا أجلس حتى تحكم في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله أبو موسى قال الآن أجلس قال الآن أجلس فهنا تطبيق عملي فقال هذه دلالة وضحة جدا على أن لا استتب للمرتد. ثم قالوا من ناحية النظر هذا الرجل فساده مستشل فساده عظيم. لو تناقل الناس عنه وبيان الناس ما يفعل هذا المرتد يشكك الناس في أمر دينهم. فإذا لزاما من قتله حتى ندرأ هذه الفتنة. وهذا كلام من أوزم ما يكون من أقوى ما يكون. والحق أنني أقول ختام لهذا الاهدين القولين المسألة رادعة إلى ولي الأمر. المسألة رواجعة إلى ولي الأمر ولي الأمر هو الذي يرجح هذا الباب هل يستتيبه أو لا يستتيبه فساده يستشر حقا خفي أمره أعلن أمره فإن خفي أمره او أولاد أنها أرحم وأنها أقرب إلى ردوان الله تعالى. وإن لم يخف أمره وزاع وشاع والناس ممكن أن يغرر بالناس أو يكون له مفسدة أو لفعله مفسدة على الإسلام فوجب السرعة في قتله والمسألة راجعه كما قلت لولي الأمر حريص يقول لا يستتم لكم الاستدلال بوقعة حمزه حمزة رضي الله لأنه شرب الخمر حين كان الخمر مباحا ليس هذا هو اصل النزاع النزاع عندما ذهب العقل يعتد بفعله أو لا يعتد بفعله لابد أنت لا تفعله إذا أنت ستقول وترجع تاني الكلام لتعليل كلام العلماء انهم يقولون اذهب عقله بايش بيده وهذه ليست ليست ليست ليست ماده النزاع ماده النزاع الفعل الذي ليس معه العقل يعتد بي او لا يعتد به وقع الفعل حاله كونه ايش غير مريد هذا النزاع وهذا الذي غاب على الجمهور هم يعقبو اللازم انت الذي تسببت فتحمل والله لو لما اناط الحكم أناطه بصوره وبصفة انت توفرت توفر الحكم اللي لم تتوفر لما يتوفر الحكم من قال لك المساله باسرها بانه حتى بها وشربها شيء مباح وكسر سياره الرجل يضمنها ولا ما يضمنها أجب ما هو حق غيره هو يترتب وحق الله اعظم في مساله الدين ممتاز لما قال المسانم هو يعني لو شارب خمرة وزنة لا يقام عليه الحد فاصل أيضا لعل الله يفتح عليك مع غيابك هذا المتقطع الذي يجعلك متخلفا عقليا متخلفا عن الأدلة لكن يمكن تجبر تجبر بنقاء القلب يعني التخلفات دي لعلها تجبر بنقاء القلب لكن انا عادة التخلف يعطي فراغا وهو أصعب مما تكون لا تلتأم لكن بقى اجبرها حقا هو نقاء القلب الله يفتح من باب آخر والله في وجهه نظر في هذا في وجهه نظر أنه يقول ان إقامة الحد على المرتد الذي يظهر ردته صح طبعاً. الذي لا يظهر ردته احنا ما نعلم أنه رتد خلاص لا يقام على الحد إذا علمنا ردته قالوا إذا لم يفسد غيره فلا حد عليه الحق أن هذا كلام وجيه لأن العلماء الذين قالوا حتى بعدم الاستتابه طالوا هذا درء الايه للمفسده ونحن نقول بان احاد المسائل لا يقاس عليها الا الكل المساله دائره على على الاعم لا على النادر فالنادر لا حكمه له فالذي يرتد دائما يظهر ردتها ولو بانسان حالي فهمني وما تقول عنه هذه احاد والاحاد لا نوادر والنوادر لا حكم له والأص... والاصحف كده نقول لو كان التفريق معتبرا لوجب على النبي بيانه ولما لم يبين المسلم علينا المساله على الامور تفضل شيء في شيء ثاني تفضل دكتور <تصفيق> نعم في ترجيحات ابن القيم وابن الدميع في هذا على أن هذه المسائل اصولها بترجع بترجع ولي الأمر إنه يستتاب أو لا يستتاب لأنه واقعا ورد عن ولي الأمر القتل وورد عن ولي الأمر الايه الاستتابة أبو موسى في اليمن كان ولي أمر وكيل ولي الأمر هو ولي الأمر قتل دون الاستتابة عثمان كان ولي أمر وخلفه عامل المسلمين واستتاب فالمساله رجع الى ولي الأمر